والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتانيات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن ذينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقدفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ساقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من الطين اللاذب بلعجبته ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آياتي يستصخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوتُونَ أَوَأَبَاءُنَا الْأَوَّلُونَ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 من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناطرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيطاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاطرات الطرفعين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 قال يا أبا تفعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا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 وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ فَلا تَعْقِلُونَ وَإِنْ يُونُسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاءَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ